وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها وهنا ياتي الحكم الثاني تسوق البدنة وأنت تمشي معها أو تركب على بعير لك خاص جاء وقت وحتجت أن تركب هذه البدن بأن لم يكن معك ايه شيء تركبه سواها تسوق بدنا عددا اثنين ثلاثة اربع وانت تمشي على رجولك فاتعبت واضطررت للركوب هل لك أن تركب البدن أو ليس لك ذلك في حالة الاستغناء موجود عندك جملك معك ليس, ليس هاديا ورايح تحج عليه وحس ترجع تقول اوفر جملي اللي هو تابع لي وتخليه يمشي فاضي وتركب البدنه المهديه للبيت ها تركبها ولا ما تركبهاش ما تركبها لماذا لانك منذ ان اشعرتها وقلتها خرجت من ذمتك الى فين في سبيل الله منافعها تابع لها هل يجوز لك ان تؤجرها واحد مسافر مكه لاجرها يركبها وتاخذ اجرتها ها ليش ما تأجرها لم تعد ملكا لك لانك اهديتها لله فاذا جئت واجرتها لانسان يركبها يبقى كانك رجعت فيما اهديت لله بقدر الاجره يعني متاسف على هذه لا اذا خرجت من ذمتك لا تتطلع الى شيء منها ولا وبغة من ظهرها لكن اذا كنت انت وتمشي وتعب وفي حاجة الى الركوب نقارن بين راحة البدن وبين تعبك انت قرمنا بني ادم ابدا بنفسك اذا مصلحتك تقدم ولكن بقدر الحاجة لا توفيرا لجملك ولا استخسرا في مشيها فاضيه لا تسد حاجتك من التعب وحاجة الراحة بقدر ما تحتاج اذا تقدم لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه او بدنه فقال اركبها قال انها ايش هدي قال اركبها وقال في الثانيه او في الثالثة ايش ويلك لانه يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر مشروع فكأنه يعرض عن ما شرعها الله وعما سنه رسول الله يتحمل المشقة والبدن ماشية لا الاسلام في هذا الغلو اذا تأخذ منها مصلحتك كما يتسأل في الاثر ايضا وتشرب من حليبها او من لبنها ما تحتاجه دون ان بعد ان إيش بعد ان يروى فصيلها فإذا ولد نتجت زي هذه اللي نتجت وحملت ولدها معها حليبها موجود إن كان على قدر الفصيل اتركه له وإن كان زايد عنه لا الزايد وترك له حاجته إذن تركبها قدر الضرورة وتحلب منها لحاجتك ما زاد عن فصيلها وقد يكون من مصلحتها